وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم شرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا